ستة استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم اكتب الرقم المذكور داخل المربع كما في المثال في الصف أكثر من عشرين طالبا يحمل أحمد ثلاثين قلما في حقيبته في حديقتنا أكثر من أربعين شجرة رأيت أكثر من خمسين سائحاً في السوق تعمل معي ستون معلمة في المدرسة في الشركة أكثر من سبعين عاملة يعمل في المستشفى أكثر من تسعين طبيباً